امسوحنا اسرا ومساجين تكفون ثور لا تهابوا المعادي تكفون ثور لا تهابوا المعادي وياللي اعتصمتوا واصلوا يا الميامين وقفاتكم تثلج صميم الفؤادي وقفاتكم تثلج صميم الفؤادي ويلي اعتصمتوا واصلوا يا الميامين وقفاتكم تثلج صميم الفؤادي يخزى المنافق خاين الشارع والدين سجانا نسوان الهدى والرشادي سجانا نسوان الهدى والرشادي يخزا ولدنا يف وجنده الشياطين شبي هذا الطاغط واره الفساد شبي هذا الطاغط واره الفساد الظالم ما ينزاح برفق واللين والكفر ما يمحيه غير الجهادي الظالم ما ينزاح برفق واللين والكفر ما يمحيه غير الجهادي والكفر ما يمحيه غير الجهادي سلامه الله اكبر